وا بعذَادَتِهِم كَافِرين وَإِذَا تُت ل عَلَيهِمُ آيَةَُ بَييناتٍ قَالَ الَّينَ كَقرَرُون الحَقْقِلََّ جَ أَهُم هذا سِحرُ مُبين أَمْ يَقولُ نَتَّرَ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 إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْقٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ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 جَزأَمْ بِمَا كَوا يَعملون وَاصْطَينَ لِسَانَ بِوالِدَيْهِ خُسن أَمَلَْهُ أُّهُ كَررهَ وَضَعتْ كَرُهَا وَحَملُهُ وَفِي صَالُهُ تَلَثُ التا اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال ربي اوزعني قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إنِي تُبْتُ إلَيْكَ وَإِن مِنَ الُْسْلِمين أُلَاائِكََّينَ يُتَقَببللُ عَنْهُمُ أَحْسَنُ مَا عَامِلُ وَيُتَجََزُ عَن سَيئاتِهِمْ وَيُتَجاَاوَزُ عَن سَياتِهِمْ فِي أَصْعَابٍ جََّهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدان لي أنخرج وقد خلت القرول من قبلي وهما يستغيثان الله وهو ما يستغيثان بالله ويلك امن ن وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا الا وَلَكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَنِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِنُوَفِّيَهُمُ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُغْرَمُونَ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 قالوا اجئتنا لتافكنا عناناهتنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال انما العلم عند الله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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء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 بل ضلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا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 في ضلال مبين أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ